ثُمَّ لَنَاذِعٌ عَن مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَلَمُّ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا فَصْلِيًّا وَإِنَّ من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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن يُفْرِيقَنَّ خَيْرٌ مِّمَّا قَامُوا وَأَحْسَنُ دِينًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَوْمَهُمْ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 فسيعلمون من هو شور مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصور صَالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا